واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيوه وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين